ولو قن إلَّا قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاعِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْضَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين